يا رب صبرني على كل ما كان الجرح فيني يا ولي فيني جاني خبر هزهز هز فؤادي والاركان يوم هرحل منه لديني عويني يوم منه مقتول غدر من جنود وطغيان في وسط برس سقتلهم بحيني ابو هدل فوق راسي ولايان والزني اللي في المواقف في بيني اللي في المواجع في بيني والساسي اللي ثابت بكل ميدان والكر غليلا نتبه لك يعيني وعهدا علي عبر الليالي والازمان لم ثور فؤاد اللي قتلهم بديني لم ثور فؤاد اللي قتلهم بديني وتركها أبره يذكر بكل الأحيان وقال هذا اللي فعل فعل شيني وختامها صلوا على خير أدنان اللي يدينه ثابت من قروني اللي يدينا ثابت من قروني